119. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 110. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 111. والذين هم على صلواتهم يحافظون 112. 119. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 110. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 111. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضوأة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 تُنْبَتُ بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ عِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله فما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملاؤ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم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 فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بِمَا كذبون فأوحينا إِلَيْهِ أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين من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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْ لِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنتُمْ شَأَنَّا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ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 129. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 120. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين 121. ما تسبق من أمة أجلها آخر ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة الرسولها كذبوا فاتبعن بعضهم بعضا واجعلناهم احاديث فبعد لقوم لا يؤمنون 114. فأرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين 115. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين 116. فقالوا أنؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون 117. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى يَا بَنِي آدَمَ وَامْنُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فذرهم في غموتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله ان انه الى ربهم راجعون اولئك يسرعون في الخيرات وهم لها سابقون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 119. واتجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون 110. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون 111. مستكبرين به سامرا تهجرون 112. يدبروا القول أم جاء ان ياتي اباءهم ام جاءاهم ما لم ياتي اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهنكرون ان يقولون به جنن بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 شِرْكُونَ ۚ قُل رَّبِّنَا تُرِيَنَا مَا يُوعَدُونَ ۚ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ وَإِنَّ عَلَيْنَا أَن نُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 يصلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهل انما خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحه 119. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون 110. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 111. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال 117. فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 118. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلِ الرَّبُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ